بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا مثنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مرجح أَفَلَمْ يَعْظُرُوا إلَى السَّمَايِ فَنُقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاها كَيْفَ بَنَيْنَاها وزيناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسها وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرا لكل عبد منيب ولزلنا من السماء مادر أتنا لي جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخرود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرع وإخوان وط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدا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 أقارب إليه، ونحل أقارب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمن وعن الشمال قاعدة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ذا. وحيدة ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس كل نفس مع سائق وشني لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديدا فبصارك اليوم حديدا وقال قرينه هذا ما لدي عتيدا القياء في جهنم كل كفار عتيد منا إلى الخير ان لا خير معتد منين ذا الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه فالقياه في <فألقياه> <فرق> <فرق> العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اقويت ولا ولا بعيدة قال لا تختصمو لدي لا تختصمو لدي وقد قدمت إليكم بالوعيدة ما يبدل القول لدي عما أنا بظلام للعريدة يوم نقول لجهن مَهَلِمْتَلَ هَلِمْتَلَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدَة يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلِمْتَلَ هَلِمْتَلَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدَة وَأُسْلِفَتِ الْجَنَّةُ وأزلفت الجنة للمتقين ويرضعين هذا ما توعدون لكل أرواب الحفير من خشى الرحمن من خشى الرحمن بغير وجاء وجاء بقلب مميب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُرُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى إِنَّ, في ذلك لذكرى إن في ذلك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 فاصبر على ما يقولون وسبح وسبح بحمد ربك قبل قروع الشمس وقبل الغوب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخوج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقول وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن, فذكر بالقرآن من يخال a mão.